الحمد لله رب العالمين وصلوا وصلوا على نبيه محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المستمعون فهذه هي الحلقة السادسة والستون من حلقات من أحكام القرآن الكريم نبدأها بالكلام على آخر الآيات الواردة في قصة القتيل القرآن الذي أمر الله سبحانه وتعالى بذبح ذقره من أجل معرفته قال الله عز وجل ثم قسط قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأهار وإن منها لما يشقق فيأخذ منه ماء وإن منها لما يهتت من الله وما الله بقاة عما تعملون في هذه يبين الله عز وجل أن بني إسرائيل بعد أن بعد أن أنعم الله عليهم ببيان القتيل ببيان القاتل القتيل الذي دار داروا فيه وكانت تحس وكانت تحصل فتنة عظيمة لولا أنما الله عليهم بما ذكر بعد هذا أي بعد ما حصل من هذه النعم الكبيرة قصد قنوبهم أي صربت وعظم استكبارهم فكانت قلوبهم كالحجارة أو أشد قصوة وإنما ضرب الله مثل بالحجارة دون الحديد كأن الحديد قد يرين مع النار لكن الحجارة لا تلي فهي كالحجارة أو أشد قصوة بل إن الحجارة خير من قلوبهم لأن الحجارة يخرج منها ما فيه منافع للناس ويهبط منها ما يهبط من خشة الله فمن الحجارة ما يتفجر منه الأهار ومن الحجارة ما يشقق أي يتشقق فيخرج منه الماء ومن الحجارة ما يهبط من خشة الله ثم ختم الله الآية الكريمة ببيان كمال مراقبته وعلمه فقال تعالى وَمَا اللَّهُ بِغَافٍ عَمَّا تَعْمَلِهِ نرجو الآن إلى بيان الفوائد من هذه القصة العظيمة فمن فوائدها أن الرجوع إلى الأنبياء عليه الصلاة والسلام في الأمور التي طيقها الشرع كان أمرا فطريا صار الناس عليه من زمن بعيد ويتفرع على هذه الفائدة أن الواجب على الأمة إذا أشكل عليها شيء من أمور دينهم أن يرجو إلى أهل العلم بشريعة الله ولذلك لأن شريعة الله ولا سيما الشريعة الإسلامية التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم فيه شفاء من كل داء وفيه حل لكل مشكل ولهذا قال الله تعالى فإن تنازعتهم في شيء فردوه إلى الله والرسول أي إلى التبله وإلى رسول صلى الله عليه وسلم في حياته وإلى سنته بعد مماته ولم أمر الله تعالى بالرجوع إلى الله ورسوله إلا لأننا سنجد الحل الشافي الكافي في الرجوع إلى كتاب الله وصمة رسوله صلى الله عليه وسلم وما ذر الأمة وأوجد عندها مشاكل التي لا منتهى لها إلا غفلتهم عن كتاب الله وصمة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن فائد هذه هذه الأيات الكريمة بيان عتو بني إسرائيل وتأخرهم في تنفيذ أوامر الله وأنهم قوم معاندون متشددون شددوا فشدد الله عليهم لأنهم ذكروا استفسارات كثيرة في هذه البقرة التي أمروا بذبحها. ولو أنهم ذبحوا أي بقرة هنا أمر عن ذبح بقرة لحصل لهم المقصود لكنهم شددوا فشدد الله عليهم. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أن الأمر إذا جاء مطلقا. فإنه لا ينبغي أن يستصل فيه لأن الاستفصال قد يؤدي إلى إضافة شروط ثقيلة فإذا جاء أمر الله عز وجل في زمن الوحي فإن فإذا جاء أمر الله تعالى في زمن الوحي مطلقا فإن الاستفصال عن قيود من شأن القوي الذين لا يريدون انتثال الأمر على وجه فوري. أما بعد انقطاع الوحي، فإنه لا حرج على الإنسان إذا ورد الأمر مطلقا أن يبحث عن شيء مقيد له وذلك لأن الشريعة قد تمت ولا يمكن زيادة وإضافات إليها. فهنا فهنا يفرق بين بين أن يجد الإنسان أمرا بين أن يجد الإنسان أمرا مطلقا في القرآن والسنة، فيبحث عن تقييد الله في في ما بعد من قتال الوحي وفيما كان في زمن الوحي، كما كان في زمن الوحي فإنه لا يندرج صفال عن قول لأن لا ترد قيود تضيق الأمر وأما بعد زمن الوحي فلا بأس من البحث عن قيود لأن النصوص أحيانا تأتي مطلقة وتقيد في موضوع آخر ومن فوائد هذه الآيات الكريمة قيام ما عليه أن الإسرائيل من سوء الظل فإن موسى عليه الصلاة والسلام أعظم أنبياء بني إسرائيل ومع ذلك قال له بني إسرائيل حين أمره من أذبح بقرة أتتخذنا هزوا ومن فوائد هذه الآيات الكريمة تحريم الاستيزائي بالغير والهزئ له قول نوسى عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين فالاستلساء بالغير والصفية بالغير جهالة وعدوان على المستهزئ به المسخور منه لا يقع إلا من سفيهم أو جاهل بالشريعة ومن فائد هذه الآيات الكلمات أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يرجعون إلا إلى الله سبحانه وتعالى وإذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا مرجع لهم إلا الله فما بالك بمن دونهم ويتفرأ على هذا قطع الشرك الذي يقع فيه كثير من الناس هنا ما يلجؤون إلى الموتى من الأنبياء أو ممن يزعمونهم أولياء يأتين إليهم يعوذون بهم ويستغيثون بهم فإن العيادة بغير الله عز وجل في أمر لا يقدروا عليهم السعال به من الشرك وكذلك للسغاثة بغير الله في أمر لا عز عليهم من به هو من الشيء أيضا فالله سبحانه وتعالى هو الملجأ الذي يلجأ إليه كل كل مخلوق ولا آثم من أمر الله إلا من رحم ومن فوائد هذه الآيات الكريمات أن المجمل إذا علم مراد منه فلا بأس أن يكون جواب عليه مفصلا وإن كان هو مجملا لقوله فقال ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة إلى آخرها فإن, قوله فإن قولهم يبين لنا ما هي مجمل مبهم لأن الأسماء المنصورة من أسماء المبهمة المجملة فلا يعلم ماذا يريدون بقولهم ماهي لكن إذا كان المخاطب يعلم المراجع بهذا المجمل المبهم فلا بأس أن يكون جواب على حسب ما فهمه المخاطب ولهذا قال لهم موسى قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بك إلى آخر ومن فوائد هذه الآيات الكلمات إثبات القول الله عز وجل في قوله إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أن الله سبحانه وتعالى مجيب لمن دعاه لأن موسى دعا ربه سبحانه وتعالى مبين ماهي فأخبره الله أنها بقرة لا فارض ولا بكر عوام بين ذلك ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أحسن شيء تقرب به الله ما كان فوق الصغر ودون الكبر الكثير بقوله إنها بقرة لا فارغ ولا بكر بين ذلك ولهذا جاء في الحديث الصحيح لا تربحوا إلا مسنة إلا أن تأثر عليكم فتربحوا جدعة من الضأن فعنها النبي عليه الصلاة والسلام عن التقرب إلى الله بذبح الصغيرة ومن المعلوم أنه كلما كبر في البهيمة قل شأن لحمها وتردأ فلهذا يكون ما بين الصغيرة والكبيرة والأفضل فيما يتقرب به إلى الله عز وجل وإلى هنا ينتهي من القول في هذه الحلقة وإلى حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته